ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قودوا مع القاعدين لَوْ غَرَجُ فِيكُم م ذَادُكُمْ إِلَّا خَذَلَ وَلََا أَوضَع خِلََا لَكُم يَبِغونَكُمُْ الْفِتنَةَ وَفِيكُم سََّا عونَرَهُ وَلَّهُ عَمُ 119. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 110. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني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 117. قبلوا ويتولوا وهم فرحون 118. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله 117. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 118. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 124. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاتقين 125. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا فَوَرَبِّ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا 117. يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 118. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَوْ يَجِدُونَ يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 118. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون